فَأَتِيَ فِرْعَوٌ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِيدَوْنَ وَلَبِثْتَ فِي نَا مِنْ عُمُوَكَ سِنِينَ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 قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبيد ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ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 إِهُ لَ بُكُمَّ عَمَكُمُ السِحرَ فَ لَ سَفَتَعَلَمُون لَأُقَطيععًَاَّ أَدِيَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِي وَلَ أُصَلِّبًاَّكُم أَجمَعيد قالَاالُوا ل ضَيْرَاء إلَ رَبِّنَمُ قَلِبُود İnne natuma an yaghfira lana rabbuna khatayana in kunna awalal mu'minin wa ila Musa an asri bi'ibadi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 جَنَّاتٌ وَعُيُودٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى فَلَمْ تَرَكُوهُ قَالَ كَلَّا إِنَّمَا عِيَّ رَبِّ سَيَهْدِي دَفَعْنَا إِلَى مُوسَى أَنِّي ضَرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخرين ve anjina Musa ve mmmahu ajmagib, thumma agrakna alakhirid. innafi dinik la ayet ve ma kana aksarhum mu'minib. ve inn rabk lahu alaziz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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أذلي حكما والحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ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 تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَفِيعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 وما أسألكم عليهم من أجير إن أجير إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أؤمن لك واتبعك الأرض قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان أنا إلا نذير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 فأن جئناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين.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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ videonun sonunda, اللَّهَ sonunda, videonun sonunda, videonun sonunda, videonun sonunda, videonun sonunda, وَجَنَّاتٍ وَعُيُودِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إن هذا إلا خلق الأوليد وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فيما هاهنا آمنين فِي جنات وعيون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 الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا ف تيبي ايتين ان كنتم من الصادقين قال هذه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأ خُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ قَالَ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ستق الله وأطيع، وما أسألكم عليهم الأجر إن أجر إلا على رب العالمين. من العالمين. ما خلق لكم رب.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 Rabbi najjini wa ahli mima yammaloon Fanajjayna huwa ahlahu ajma'in İlla ajوزan fiilgabirin Thum'dan marna وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكُمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذْرِيِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ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 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّ ما انت من المسحرين <سؤال> وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين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 إنه كان عذاب يوم النعيب إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 يَهُمُّ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سنين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 Zikra ve ma kün na zâlimid, بِهِ ma tenzlet bhi şeyatid, ve ma yamvâgil hum, ve ma فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا ذَا الْآخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعْذَبِينَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فإِن نَّصَرَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نه هو السبيع العليب هل نبئكم عراما تنزل, تنزل على كل افاكن اثيم ينقون السمع واكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون İlla ləzîn âmalû ve الصَّالِحَاتِ ıssalîhât ve zekrû Allahê kathîrû ve tacerû bi bâd ma zûlû ve seyâlemû ləzîn